حتى إذا أثخنتهم فشد الوثاق فإما منن بعد وإما فداءا حتى تضع الحرب أو زارها وإما فداءا حتى تضع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبنوا بعضكم ببعض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 ذَلِكَ بَعْنَهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخن الذين آمنوا وعمل الصالحات جنة تجري جنة تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام ويأكلونكما تأكل الأنعام والنار مثول لهم وكأي من قرية هي شد قوة من قريتك التي أخرجت كأهلكناهم فلا نصر لهم أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَتِ مِن رَب بِهِ كَمَن زَيَّنَ لَهُ سُوء عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ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 والله يعلم متقلبكم ومسواكم ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت فأولى لهم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 أفلا يتذبرون القرآن على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم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 فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبون أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشَقَّ الرسول من بعد ما تبين لهم الهداة لن يضر الله شيئاً من بعد ما تبين لهم الهداة لن يضر الله شيئاً وسيحبط أعمالهم